لكن كانوا هم الظالمين لا بد أن نراجع الحسابات لا بد أن نراجع الحسابات لا بد على الراعي والرعية أن يتكاتفوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق لا بد على الراعي والرعية أن يتناصحوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق وهي على وشك الغرق إلا أن ينطف بنا الرحمن الرحيم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 أمن علينا بتوبة النصوح يا رب العالمين اغفر ذنب المذنبين واقبل توبة التائبين وردنا اليك رد جميلا يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم منحاد منهم عن الصراط فرده إلى الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا جبار السماوات والاراضيين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ايدهم بتايدك يا حي يا قيوم اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والتبا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى الذين يمكرون بنا مكر الليل والنهار ندراء بك في نحهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا حي يا قيوم